الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام الله متكم عليكم الله في حلقه اخرى من حلقات برنامجكم انا مجنصق فيكم اعلام الامه الاسلاميه لنجلس اليهم نستمتع معهم لا نعرفه غالبا عن معظمهم من حياتهم الاجتماعيه والتجارب الشخصيه وما الى ذلك مما يعني نحتاج أن نعرفه عنهم في حلقتنا هذه واستكمالا لحلقات كانت قد مرت ضيفنا مميز وهو سماحة الشيخ بكتور يوسف ابن عبد الله القرضاوي باسمكم نرحب فضيلة الضيف حياكم الله شيخ يوسف حياك الله أهلا وسهلا بك يا شيخ وأيضا مرة أخرى نشكرك على الاستجابة للدعوة وننطلق مع فضيلة الشيخ يوسف من الأردن وزيارتكم لفلسطين وإذا أذنتم أن تحدثون عن بعض التفاصيل هذه الزيارة مهمة كانت في وقت سابق قديم ونحتاج أن نعرف بعض أحوال هذه المناطق التي زورتمها إن أذنتم حياكم الله شخص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحيح. آله وصحبه ومن التبع هداه اللهم صلى عليه اللهم ادعى يومنا خيرا من أمسنا وادعى غدنا خيرا من يومنا آه. وأحسن عاقبتنا في الأمور آه. كلها آه. وأديرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آه. اللهم إني أسألك أن تدعى خير عمري أواخرة آه. وخير عملي خواتمة آه. وخير أيامي يوم ألقاك نقف عند ما كنا في آخر موقف كنت في مستشفى الدكتور مالحس للعلاج من مرض المالاريا الذي أصبته به في زيارتي لمخيم الكرامة الفلسطيني وحينما زرت هذه المخيمات مخيم الكرام ومخيم عقب الجبر وغيرها من المخيمات في الحقيقة لمست البؤس يعني الذي يعانيه إخواننا الفلسطين والمشقة والضنك ولكن لمست الصبر والثبات والتعاون يعني فيما بينهم على هذه المحنة كما اني يعني لمشت الحقيقة يعني حقيقة الخطر الذي يواجه الفلسطينيين يعني انا ظهرت الخليل وظرت بلدة قريبة منها اسمها دورة نعم ومن دورة اشرفت على اسرائيل يعني وكذلك ظهرت جنين وظهرت بعض القرى جنين القرى القريبة جدا من إسرائيل تقف تقف فترى اسرائيل أمامك زورة القدس الشرقية كما يقولون القدس الغربية وبينهما جدار أو سلك أو كذا لكن ترى المجتمع في داخل إسرائيل يعني مجتمع متحرك نعم. يعني يعمل ليلة نهار بخطة للمستقبل والمجتمع في بلادنا في فلسطين يجري على لقمة العيش وغافل عما يحاك له يجرينا حياة حركة وبناء وتطور يعني فلاح لي يعني الخطر الكامل الذي يمكن أن يبرز يعني حينما تجد عمل في نحية وفراق في, في نحية تجمع في نحية وتفرق في نحية تحرك هنا وسكون هنا تخطيط هنا وارتجال هنا يعني فرق يعني كبير وما داءت حينما داءت يعني 56 يعني بعد ذلك نعم و 67 67 اداءت اقرت الاخضر وليابس و وليابس ما لا يعرفه مشاهدونا يا شيخ وكثير منهم أن زيارتك كانت عام 52 وفي عام 52 كانت لسه يعني الضفه الغربيه تبع الاردن كما حين من قبل خلي الضفه تابعه و بقيت فلسطين الضفه الغربية الغربيه كانت كل الضفه الغربية تبع الاردن نعم نعم وكلها تبع الاردن كله تبع الاردن نعم وزرتم انتم القدس ايضا في ذلك الوقت هذا يعتبر نعم. زورت حدث مميز ال ال ال القدس وصليت في المسجد الاقصى والقييت درسا في المسجد, في المسجد الاقصى ال الاقصى وزرت الهيئه العلميه ورئيسها الشيخ عبد الله غوشة رحمه الله يعني تعرفت على علماء القدس يعني نعم نعم كما تعرفت على علماء كثيرين في البلاد التي زرتها في الضفتين نعم, نعم, نعم, نعم إذن, إذن هذه الزيارة كانت والإنسان يستطيع أن يتحرك بحرية لأنه ما زال في هذه البلاد تحت سلطان المملكة الملك حسين في ذلك الوقت نعم نعم, نعم وأنت الآن تصف يا شيخ يوسف وأنت شاهد في هذا على تلك الحقبة من الزمن تصف الحال بأنه حال كان يعني تعبان يعني الأحوال كانت سيئة فرق كان بين مجتمعين في هذا الوقت مجتمع يعمل ويخطط المستقبل ويعرف ماذا يريد ومستمع يعني غافل مشغول بلقمه العيش و يعني ما شهدناه بعد ذلك يا شيخ من الفصائل الفلسطينيه وفتح وما كان قد وجد لم يكن موجود في وقتها لم يوجد اي شيء من, من هذا حتى منظمه تحرير الفلسطينيه ما لم تود لان ولدت بعد ذلك بعد ذلك في عهد عبد, عبد الناصر وعمرو جابر وزون التحرير واحمد الشقيري وبعدين ما غير ذلك سياسر عرفات الى وما كان يوجد أي مظهر من مظاهر يعني الاستعداد للمقاومه واسترداد ما أخذ من فلسطين الدفاع عما بقي من فلسطين ما كان في مظاهر لهذه ال... الناس تتكلم عن هذا يتكلم يعني الحين انا تحدثت معهم يعني مساجدين نعم لا لا في من القنوط دي. كان الناس ما زال يعيشون يعني اثار 48 اثر 48 ولكن كلما تحدثت معهم تجد عندهم استعداد للجهاد نعم يحتاجون من يقود نعم يعني من يحرك الناس ويجمعهم ويقودهم نعم ما كان في أحد من العلماء الكبار في وقتها والقاده الدينيين صح التعبير موجودين وكان الحج أمين الحسيني لكن كان خارج فلسطين كما تعلم في ذلك الوقت وكان له في الداخل يعني ترتيبات أو كذا وما ما كان له الهيئة العليا لفلسطين كانت موجودة ولكن لم يكن هناك حركة نعم يعني طبعا تحركاتكم بسيارات من ذلك الوقت وما الى في سيارات في شوارع فيه يعني مظاهر للحياه الحضاريه شو الحضاريه موجودة, موجوده يعني موجودة وطبعا عرفنا الصعود على الجبال والنزول منها ان في مصر في السهول فاين الاول مناطق مختلف تضاريس انا نرى طبيعه غير غير طبيعه الطبيعة, الطبيعة. يعني وقلنا حتى كانوا يتحدث مع يعني الشباب وتحروا ان دي ارض يعني انتو تساعد على الجهاد نعم لان الجهاد في هذه اماكن وخاصه ان اهلها يعرفونها نعم. يعني شبر شبرا ويعرفون أين المختبئات وأين المغارات والأشياء اللي زي كده بينما الآخرون لا, لا يعرفنها نهم القادمون عليها اللهم الله عليه جميل بعد ذلك اذا قلت منكم عدت الى بعد ذلك عدت من الاردن حين ما شفيت من هذا المرض وعدت يعني ولتقيت فضيلتك وهناك يعني قطعوا لي وعدت من عمان الى القاهرة عن طريق الطائرة واي اول مره ايضا اركب ايه الطائره الطائره في هذه السفرة فيها أوليات فيها أوليات كثيرة كثيرة فتعلمت منها الكثير يقولون السفر نصف العلم, العلم وفي المثل العامي يقول لك يعيش يا ما يشوف, يشوف. قاله لكن اللي يمشي يشوف اكتر اللي يتنقل <تصفيق> يرى اكتر بانه الاتساع المكاني اللي عيشي يشوف يعني طول نعم. العمر نعم. طول الزمان وقال لك برضو اتساع المكان نعم. اذا تنقلت منه انه هناك نعم. تعرف بلادا غير البلاد وعبادا غير, غير العباد. العباد واعرافا غير الاعراف وافكارا غير الافكار انت شخص في جريء لانك تقتحم مجتمعات انت ما زرتها قبلا و... وتصارع فيها وتنافع وتجادل وهذا يعني لا يستطيعه كل احد انت اتيت قدرة ما شاء الله على الصبر على هذه المستجدات يعني. يعني, يعني, يعني من منح الله الحمد لله الحمد من, الله. من فضله لكنني يعني كنت وجادل بادب يعني اكيد, أكيد. لا يعني على من وجادله لانه انت لا اسب لانما بالاقناع مهم ان يكون معك الحجه مم. يعني, مم. يعني مم. مم. إذن أنتم اذا بالطائرة تذكر يا شيخ كم اخذتم من الوقت تقريبا مم. يعني لا اذكر طائرات ذلك الوقت, الوقت غير طائرات الوقت اليوم غير الوقت يمكن ساعتين, ولا ساعتين ما اذكر جميل جميل عدتم الى القاهرة نعم بعد هذه الجولة ماذا كان بعد ذلك شيخ يوسف كان انا كنت في تلتة في الجامعة تلتة في الكلية وبعدين روحت بقى الى السنة الرابعة وخدت الشهاده العالميه وحددتك <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> ماده الشهاده العالميه نعم, نعم. وبعد جاري ااا بدانا ال بعد المخطط العالميه شغلنا بال التدريس نعم في في الازهر بعد هياخد طالب الشهاده العاليه هذه نعم فيه عده تخصصات نعم طالب الشريعه عنده تخصص القضاء طيب وطالب اصول الدين اصول الدين عنده تخصص الدعوه والافشاء تمام وطلاب الكليات السلام اللي هم الشريعه واصول الدين واللغه العربيه نعم. عندهم تخصص التدريس نعم وأنا يعني قالوا لي تروح تعمل أرشاد أشتغل يعني واعزا يعني أعمل واعزا رأى أخذ راتبي من الوعز أنا أريد أن يكون واعزي احتسابا ولكن انا أشتغل بالتدريس فقبلت أن أروح تخص التدريس نعم وتخصف تدريس هذا له ميزة يدخلوا الطلاب الكليات الثلاث نعم. وبندرس فيه يعني علوم النفس نعم. علم النفس التربوي والصحة النفسية وعلم نفس أن النمو والعلم نفس الغرائز سموها نعم الدوافع نعم النفسية وعلم التربية أصول التربية وتاريخ التربية والتربية المنقارنة والأصول العامة للتدريس والتدريس الخاص تدريس اللغة العربية بالذات نعم والتربية العملية نعم يعني الحقيقة علوم مفيدة علوم جديدة يدرس لنا مش مشايخ عملاء يدرس لنا متخصصون أسجزة من خديق الجامعات ومسنتين يعني في الحقيقة تفيد درست هذا واستفدت من هذه الدراسة وفي التربية العملية نذهب إلى المدارس اللي ندرس فعلا دروس نموذجية للطلاب ومعنا أستاذ التربية مم. العملية كمين. والحقيقة ان في كده السنتين أخذت يعني خمسين من خمسين الله. في التربية العملية أستاذي كان أستاذ التربية العملية في اللغة العربية دكتور محمد قدري لطفي مشهور يعني له وكتب له وكان يعني بيجي معانا في المدارس لدروس ويقعد يسمع وبعدين ينقد بعضنا وبعضا نعم بعدين هو ينقد ايضا الاخر فكان احيانا يعني يجي بعض اخواننا المشايخ وبتاع بيدرس والشيخ بتاعك ممتاز في علمك ممتاز في وقفتك ممتاز ولكن طريقتك كل غلط <تصفيق> <تصفيق> لأن طريقة تلقينيه يدي الدرس من اوله لاخره ده لا وكل كل واحد يا ياخذ عليه ماخذ ما شيء م. يقول له انت كنت مثلا مكشر وجهك عابس نعم. لازم تكون مبسوط مع الواحد كل واحد يا ملاحظ ضيف عندي يعني الان فلان فاننا نستطيع ان نقول يعني عنه شيئا ما الله و وداني فعلا 50 من 50 الله ما شاء الله, ما شاء الله. بحب الحمد لله يعني كنت تدرس في مدارس تبع الأزهر ولا مدارس عائلية مدارس الحكومة مدارس تبع وزارة التربية والتعليم العربية درس درس اللغة العربية مرحلة ثانوية لا اللغة الاعدادية الاعدادية أوه أوه طيب طيب, أوه طيب وإذا مضيت في قسم التربوي هذا آه تخص التدريس خلصت منه أنا يعني ان يعني في الشهاده العالميه نعم طلعت الاول ما التولية اللي انا كنت حابص عليها الحمد لله وفي تخصص تدريس حته طلعت الاول ايضا ما شاء, اللي ما شاء في الـ الـ ايوه شبابين-إيه لكم ترتيبه الاول على طلبه الكليه المنتسبين المبصرين, المبصرين في طلبه مكفوفين لهم ترتيب لوحدهم اه لوحدهم 180 طالب ما شاء الله ما شاء الله الطلبه بتاع على ذهم 500 طالب امام الطلبه الخاص والتدريس لان طلبة الكليات كلهم يجتمعون يعني الطلب من كل الكليات الثلاث نعم نعم فكان الحمد لله يعني ربنا اكرمني بالترتيب الاول في وانت يا شيخ يوسف يعني عرفناك حساس وما تفوت حاجه يعني تناقش والدراسه عاده في هذه العلوم الدنيويه خاصه علم النفس وعلم الاجتماع وعلم كذا فيها فيها يعني مصادمه احيانا لبعض المبادئ الاسلاميه وكذا ما حصل لك في هذا الموضوع الأساس عندهم تقبل للحوار والحوار يعني نعم. الحمد لله. إذن اجتزتم هذه أيضا المرحلة وحصلتم فيها على شهادة وماذا بعد ذلك ذهبتم للتدريس بقيتم في القاهرة والله في هذا الوقت مم. كان الأمور توترت وتفاقمت بين الاخوان والدوله الثوره امم في هذا الـ الـ الـ 53 54 54 52 حتى في ايام الامتحانات اخذوني من البيت يعني كانوا يفتشوا عن واحد ساكن معي نعم وخدوني و وتاني يوم عندي امتحان ف يعني انا كان بتعرف الاخوان كان في قسم موالي للثوره وقسم عادي ف من القسم الموالي يعني شوفوا الجماعه يعني يعني يعني. امتحان ف فتكلموا معهم طلعت تأفردوا عني في الصباح وباقي على الامتحان يعني حوالي نصف ساعة معنا ف... تجري على الامتحان يا شيخ طلعت درج يشان أخد تكسي تسمح لي بس نخليك يعني تجري على الامتحان ونوقف شوية مشاهدين الكرام فاصل ونعود بالله بحال الكرام أهلاً وسهلا بكم ما زلنا مع الشيخ وهو الان في طريقه للامتحان اذا اطلقوكم قبل الامتحان بنصف ساعه يا شيخ خدت تاكسي و ذهبت به الى من شبرا حيث قيم الى الدراسه او من من قسم يعني نعم لا ما البيت ولا زِن التاكسي واجري اركض يعني على آخر ما يمكن حتى ادرك الامتحان الجرس ضرب اه ويعني بعد كم دقيقه يعني وانا هلها خطوه فيعني كان ممكن يقولوا لا خلاص انت اتاخرت لكن قدروا ظروفي ودخلوني وأدركت يعني الامتحان كان و... على امتحان ايش عفوا ناشي امتحان تخصص تدريس خصص تدريس أو يسموها بال... اسمها الرسمي العالمية مع ادازة التدريس جميل وخدمنا شهادة موقعة من عبد الناصر جمال عبد الناصر هو اللي وقع الشهادات آه هو اللي وقع الشهادات دي بالذات شهادة تخصص تدريس وشهادة العالمية موقعة من شيخ الأزهر الشيخ عبد الرحمن تاد وشهادة التخصف الترديس موقعة من جمال عبد الناصر هذا غريب أنا ما ما سمعت قبل الآن أن رئيس الدولة وقع شهادة ما غريب هذا يا شيخ الشهادة العالمية قبل ذلك يوقعها الملك فاروق او اي ملك الملك هو اللي وقع الشهاده الشهاد العالمي وليس اداره الجامعه ولا وزاره التعليم دفعتنا يعني او الدفعه اللي قبلنا يمكن كمان هي اول دفعه في عهد الثوره يعني وكاهي شيخ الازهر اه, آه, آه حتى وانا في تخصص التدريس م. اعتقلت انه في يناير نعم اه نعم حصل اعتقال الاخوان بعد استضام الاخوان بالثورة حصل اعتقال واخذونا انت يهر اسمك في القائمة على طول يعني جلسنا في المعتقل يعني شهرين ونصف تقريبا في مصر اه في القاهرة اه في اه يناير الى 26 مارس وحتى انا في هذا افرج عن الناس جميعا الا انا يعني ما اعرفش نسيونيا وايه اه ف ايش لازم في غلط فأبقوني وأخذوني ووضعوني مكان جيد وقابوا لي أكل محترم <تصفيق> البس لازم تبقى اللي لدي وعندما فأوفرين عني يوم بعد الإخوة جميعا وين كان هذا يا شيخ عفو أين كان هذا المكان المعتقل وين من القاهرة وين هو القاهرة إحنا اعتقلنا أول ما اعتقلنا نعم. أخذونا إلى مكان في قريبنا الإسكندرية اسمه العامرية معتقل العامريه طيب واحنا واخدين بقى على المعتقلات زي القديم اه ز... متوفر يعني مخيم وهذه التربيه والرياضه والكلام ده ودا نعمل نمارس آه. هذا النشاط ونعمل دروس ونعمل محاضرات ون نعم. الأدعية الادعيه الماثوره يعني جماعي جماعيا كان الاخوان السلفيين ما بيحبوش الذكر الجماعي انما الذكر الجماعي والله في السجن هنحبوا يا جماعه مهم جدا نعم. انا ما نقول سبحان الله والحمد م. لله ولا اله م. الا الله والله الله اكبر, أكبر. ويعني فتحريك م. وفهم يعني طلبوا ستة أشخاص نعم يعني كلهم شباب نادون فمن بين أعتقدهم أعدوا الإخوة يقولوا إيه؟ يعني أنا وأخ أحمد العسال نعم. وعز الدين إبراهيم ومحمود نفيس حمدي ومحمود عطيبة يعني ستة الأشخاص يقولوا ده ازاي عايزين يعملوا مفاوضات مع الشباب بيقولوا ده ده بداية الإفراد واللي بيقول مش عارف م. ايه وبعدين وجدنا انهم اخذونا الى السجن الحربي اه رواجه كانت تقوم بنشاط ايوه يعني مخصوصين اه فحتى آه. يعني يشتوا هذا النشاط, النشاط اخذوا العناصر المحركه نعم. وحطونا في السجن الحربي م. في سجن الانفرادي واول اول مره اول مره في السجن الانفرادي بس ما فيش يعني تعذيب ولا حاجه يعني الا السجن الانفرادي, الانفرادي. وبعد شويه سمحوا لنا بفتح الزنازين نعم ونتقابل مع بعض نصلي جماعه نعم حتى ايامها كان الاستاذ الهضيب معنا في نفس المكان ده ف أمرني أن أنا أم الإخوان يعني في في الصلاة بس قال لي أرفق بنا سوية <تصفيق> في التطويل آه. كنت أقرأ مثلا سورة إبراهيم أو كذا يعني و... فظللت أصلي بهم حتى الإخوان يعني ما كنا بعد كده في أي مكان يقولوا هذا هذا المرشد عينه إماما نعم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ف... وبعدين بعد شوية خدوا المرشد ومكتب الإرشاد وقادة الإخوان وضعوهم في عنبر قريب من الإدارة اسمه عنبر الإدارة نعم نحن <تصفيق> كنا عنبر أربعة هذا يعني نعم. وإلى أن حدثت الأحداث قرأت عنها وسمعت عنها محمد نديب وخلافه مع جمال عبد الناصر والمظاهرة الكبرى التي قامت في عبدين وقالها الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله وثورت بعض الناس أسلحة في الجيش تأييدا محمد نجيب إلى آخره ومعدين حصلت محاولة للإصلاح بين الثورة والإخوان وأفرد عن الإخوان وراح جمال عبد الناصر إلى الأسساز الهضيمي في بيته هو وجماعة الضباط واصطلحوا معه صوفيا لبنان مش عارف ايه طلعنا وطلعنا سرعان عده اشهر وعادت كما كانت واشد الله مما كان ما كانت واعتقل بعض الاخوه انهم من الاستاذ محمد المهدي عاكف وعدلوا وعذبوههم وقالوا لنا ايه الجهاز السري وين قبل ما حادثه عبد الناصر في المنشية آه. قبل قبل هذا من اش وهم يعني الى ان حدثت حادثه المنشيه هذا بداوا ياخذوا بقوه أعداد وأنا في هذا الوقت عينت صدر يعني لما قرار تعيين انتهيت من خصف التدريس وصدر قرار تعييني بأحد معاهد معاهد بنها الديني الثانوي نعم يعني تابع للأذهب ولكن قالوا لي إن مكتوب أمام اسمك إذا حضر لي العمل يعني يسلم الى جهات الامن <تصفيق> ايش <القرار تصفيق> اصبحت انا ما ما ما رضيتش اروح اتسلم, أتسلم العمل <تصفيق> في, في القاهره <تصفيق> فتره تركت الشقة اللي انا ساكن فيها في حدائق شبرا نعم عند بعض الاخوان <تصفيق> وأتنقل من بيت إلى بيت أترك البيت ثاني يوم وقالوا إذا راحوا قبضوا على البيت كل يوم. وبعدين أولدت أحسن شيء إن أنا أترك القاهرة وأذهب عند خالتي في مدينة طنطر فذهبت عند خالتي في مدينة طنطر بعد غياب سنين يا شيخيوصر <تصفيق> بعد غياب سنين عنه عنه عن الأهل وعن القرية وعن لا لا لا لم أغب عنه ما تغيب أنت تذهب دائما يعني لم أغب في القاهرة لكن تزوره في, في الصيف أذهب إلى البلد نعم وفي نصف السنة وما بين حين وآخر أذهب وهم يأتون إليه ليس في انقطاعي عنه ليس تغربا يعني يعني شديدا بعد عصر السيارات وانقراضاته الاشياء بها يظل الانسان على صله باهله واهله على صلة يعني به إنما انما يعني خالاتي هذه يعني كانت ام بعد أمي وهي تعيش في طنطا التي اقمت فيها 9 سنوات نعم وفي عدد من السنوات سكنت عندها أنا وإخواني أخذنا حضرة كبيرة عندها نعم. وسكننا فيها يعني سنتين ثلاثة على ما, ما, ما أذكر نعم. فقلت أروح عند خالتي أختبئ عندها نعم. عدت عندها أسبوع ونحو ذلك وعشرة أيام وبعدين في ليلة من الليالي تذكر درس وتذكر باب بشده تاع خلاص ناي حمر قضاء نخبيك لا يبني <تصفيق> <تصفيق> حبر من قرر هذه فجاءوا اخذوني خالتي وزوج خالتي يعني عملوا لخالتي قضيه ان ايواء اي واحد مطلوف يعتبر جريمة يعني ان شاء الله يكون ابوه وامه ما لازم يبلغه عنه عملها قضية عن التحاكم مدة يعني طويلة وكان قاضي كان متعاطف فظل يؤجل الحكم يؤجل يؤجل لحد ما افرد على الاخوان والقضيه يعني هدات كذا وحكى موضوع البراءه فانا وفضت من القطه الى المحله حيث ان بلدنا هي تتبع مركز الايه المحله ومركز المحلة في المحلة, في المحلة, في المحلة, في المحله في المحله فيها شركه كبرى شركة الغزل والناسج المحل الجمهورة يعني أكبر شركة في, في مصر بذلك الوقت ويمكن في الوطن العربي في الوطن العربي كله, كله لذلك ليها تفتيش خاص تفتيش المباحث في القسم المخصوص في ذلك الوقت نعم فرحت إلى هذا التفتيش وحققوا معي تعرضت شوية للتعذيب يعني ولل... الشالزة كده وكان مفتش المباحث يعني رجل يعني سفيه يعني وغليظ وقليل الأدب يعني يشتم ويعمل وكان و... و... و... معي حتى أحد الإخوة قال لي أصلي أنت طريقتك تستفي الزهم يعني إيه قال لي اخي اتمسك اتمسك تتمكن لما تظهر الشموع والالهزه وال... ما ينفع معاه يعني ما أه. ما يعني من الطريقه دي مما... المهم يعني... ولكن مهما كان كان تعذيبهم دون التعذيب في السجن الحربي أه. يعني ف تسير تعريف السجن الحربي اللي اللي مريتم عليه قبل كده ولا سياتي اللي الذي سياتي ولا يحدث في ذيك الايام في تلك الأيام فانا اتحققكم معي في, في المحله المحله وعدنا كذا يوم وبعدين رحلونا إلى القاهرة وانا يعني انتهى التحقيق معي نعم اغلق التحقيق ولذلك لم يحققوا معي بقى في السجن الحربي لان أنا محقق معي جاهز انما يستقبلوني بعاقه يعني طبيعية. كل واحد يدخل لازم ياخذ نصيبه في الضرب والكذا والتح بس ده يعني كلها اشياء يعني ما اعتبار بالنسبه للتعذيب ده اللي علق في الفلك وعلق في, في السقف ويعملوه كذبحه وادي يعملوا يعملوا اه شي يعني طبعا زيد الشئ سجلتها في قصيده لي معروفه اسمها النونيه النونيه نونيه والنون تحلو في فمي أبدا فكدت وقال لي ذنوني صورت فيها ما استطعت بريشتي وتركت للأيام ما يعيني ما هنت فيها بالخيال فإن لي بغرائب الأحداث ما يغنيني أحداث عهد عصابة حكموا بني مصر بلا خلق ولا قانون أنستنا ظالمهم ظالم من خلوا حتى ترحمنا على نيروني حسب الزمانة أصم أعمى عنهم قد نوموه بخطبة وطنيني وراعة التاريخ تسخر منهم وتقوم بالتسجيل والتدوين وكفى بربك للخليقة المحصيا في لوحه وكتابه المكنون فزجلت هذا في, الـ الـ الـ الـ في النونية. النونية هل سنأتي عليها فيما بعد ولا تسمعنا شيئا مما سجلته هذا الموضوع الآن إذا أردت سنأتي لابد أن نتحدث طيب. شيئا طيب. عن السجن لكن عفوين شيخ يوسف ما هي طبيعة التحقيق عن ماذا يسألون ماذا يريدون منك يسألون عن مشاطك في الإخوان وصلتك بالإخوان وتعرف من من, ال... من الإخوان هل تعرف الجهاز السري ولا فلان من الجهاز السري رئيس الجهاز السري في المدرية الغربية م. يقول ان انت الموجه الروحي آه. للجهاز فهل ده يعني و... فانا اقول له انا الموجه الروحي للاخوان جميعا م. للجهاز وغير الجهاز أنا ما أنا أنا ما لا اعرف جهاز, جهاز. يمكن ان يقول الجهاز يحضروا عندي ويسمعوا خطبي ويسمعوا دروسي ويسألوني واجبهم وما فمش مثل هذه الحاله يعني الاشياء ولكن أيضا كان عندهم علاقات مفقوده آه. يعني مثلا كنت اظن انهم يسالون عن رحلة سوريا دي مثلا ما, ما ما سالوني عنها سؤالا واحدا آه. وكان احد الاخره اللي انضموا الي في سوريا احمد عادل كمال يعني واحنا في السجن الحربي يعني يحاول انه يجي عندي ويتسرب لحد ما جه جنبي وسالني قال لي سالوك عن عن سريه طول ابدا خلاص ف... يعني ف... هكذا كانوا لما رحنا بقى الى الحرب انا رحت يعني في يوم 4 ديسمبر اللي هو اليوم الذي نقل الاستاذ الهضيمي والمجموعه التي حكم عليها بالاعدام نعم. في مجموعة حكم عليها بالاعدام الاستاذ عبد القادر عوده والشيخ محمد فرغلي وابراهيم الطيب ويوسف طلعت وهنداوي دوير ومحمود عبد اللطيف سيتنول حكمه علو مع الاستاذ الهضبي زاد الهضبي خفف عنه لسنه وهؤلاء حكم على الاعداد هم ده كانوا ده. في الشين الحربي آه. وانا رحت في اليوم الذي خرج منه فكانت الحاله هدأت يعني قليلا ولكن اخذت ان كل واحد لازم لا ياخذه لا يأخذ. لا يأخذ. يعني نص <تصفيق> نصيباه منكم الا وارثها لا لا, لا, لا لا بد ولكن بقى رحنا رحت الاول سيد 4 اللي كنت فيه يعني في السابق, السابق ودرست في ايامه ورأيت فيه حادث يعني غريب وهو شفنا من العين السحرية في الزنزانة واحد يعني يعزب حتى مال بعدين لفوه في بطنية كانت الزنازين مفتحة قبلها فأغرقوا الزنازين فجأة قلت ايه اللي حسب بعدين شوفنا هذا الشخص لفينه في البطنية وبياخدوه يدفنوه في الصحرة والرسج الحربي هذا كان في صحراء العباسية نعم. والان اصبح يعني في مدينه نصر والمنطقه دي ومن عده سنوات يعني هدوه يعني انتهى يعني انتهى يعني مينة. من كنم يجب يبقى اثر <تصفيق> على الزمن <تصفيق> والتعذيب انت شفت المشهد هذا بنفسك شفت, شفت اه شخص الناس الشخص ملفوف وبعدين اللي خلانا نلتفت ان كانت نقول لك الزنازيل ومفتحه اغلقوها فجري اللي حصل هذا الرجل مات من تعذيب و يعني خدوه الى السجن حتى انا يعني احنا في مدينة نصر لا. فاحيانا اقول لاولادي ده احنا الواحد يخشى يكون تحت بيتنا ده يعني يثت الله انما <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني ما وجده شيء يعني ف <تصفيق> أنت دخلت هذا السجن الآن مرة أخرى كما قلت بعد ذلك خرجت من السجن إلى أي ظلمنا حوكمنا <تصفيق> عملت لنا قضايا الطيب واخذونا إلى المحاكمه هذه ومحكمه عسكريه ضباط نعم يعني ويشرقون رؤوسنا كده زي حد فجنا <تصفيق> يعني من غير يعني نسك ولا شعيره لكن يعني كده وي إلى الى المحكمه و في ذلك اليوم واخوه من المحله واخره من بسيون واخوه من القاهره منطقه اسمها بين السرعيات حكمنا وسالني رئيس المحكمه انت كنت في الجهاز السري قلت له لا عملوا ادعاء كده يعني انه اشترك مع مجموعه في انقلاب عسكري مش عارف ايه اه و تهمه اشتراك في انقلاب شيء كبير السوري يعمل ايه وكان يريد يعني تخديم البلاد وشفك الدماء والاغتيالات وما كبير, كبير يعني ما آه آه آه آه فا الراجل بيسالني ترعنا وصل انا راجل مم. عالم ازهري وضغط بالجمعه وارقي دروس دينيه مهمتي ادعو الناس مم. الى الله واعلمهم مم. الدين وكذا قال المسؤول عن الجهاز انك كنت في الجهاز قلت له طب هاتوا امام وانا اناقش وارد عليه وكذا ويعني عدت وجادل في هذه الايه القضيه عدنا من القضيه الى السيد الحربي وفي الليل بعد منتصف الليل واذا الزنازين تفتح وبعدين انزل نزلونا الاخوة الذين حكموا في ذلك اليوم نعم وفي ساحة السجن احنا بعد ما كنا في السجن الاربعة الصغير نقلونا الى السجن الكبير السجن الكبير هذا يعني ثلاثة ادوار وكل دور فيه ضلع نعم يعني فنزلونا احنا المحاكمين وفي ساحة السجن نركض والقرابيج تسوقنا مرة. لازم نركض على اخر ما ما نستطيع انا كنت شاب في ذلك لا. الوقت يعني ما يهمنيش اركض أجري. انما كان معانا ناس كبار في وناس سمان يعني و... و... الله ارحمه وكمال ابراهيم كان سبيل جدا يعني جسمه علشان يركض <تصفيق> يعني ولكن ضرب الصوت يلهب ظهره يقع يضرب حتى ما يقوم مرة أخرى وضرنا حوالي ساعتين بهذه الطريقة والله يا شيخ يوسف وددت والله بس أنا قدرنا مع كذا لو أننا تركناكم في وضع خير من هذا الحلقة انتهت والله يا شيخ وآسفنا إن نترككم تضربون في السجن لكن لا بد من ذلك شاهدوا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة وان شاء الله سيكون لنا مع فضيلة الامام حلقة اخرى وكنا نتمنى ان نكون تركنا في حال خير من هذه الحال لكن الى ان نلتقي في الحلقة القادمة اعانه الله وانتم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني تملا السجن ماء انا محامي الدكتور عبد الله رشوان محامي اه ماشي كامل الوسط دكتور محامي اخواننا الهنود بيلبسوا البنطال اسود كده وبتاع وطاقيه سوداء ومش عارف ايه وهم شافوا اسمك فسوت كده حسب قسيس حتى القصص ما سيبتوش القصص يا ولادي ولا... يعني... فهذه الفرفشه مهمتها يقول لك ايه تشجيع العزاب على الزواج نعم والمتزوجين على كثرة الانتاد نعم حتى الافراد على ما خلصت ابوه بقرا الاخوه يفكون والله يعني يوما الله. ما لا, لا, لا ألف في حياتي أحلى من هذه الصلاة